بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا يقول الشيخ أحمد شاكر في اختصاره لكلام الحافظ ابن كثير في معنى هذه الايات يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجه ولا دليل منهم وإنما تعلل بقوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام يعنون كما نأكله ويحتاج إليه كما نحتاج ويمشي في الأسواق أن يتردد إليها طلبا للكسل والتجارة لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يقول هل أنزل إليه ملك من عند الله فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه وهذا كما قال فرعون فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين كذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم ولهذا أيضا قالوا أو يلقى إليه كنز كنز ينفق منه أو تكون له جنة يأكل منها أي تسير معه حيث صار وهذا كله سهل يسير على الله ولكن الحكمة في ترك ذلك وله الحجة البالغة ثم أضافوا إلى ذلك يقول تعالى وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ثم قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبونك به ويكذبون به عليك من قولهم ساحر ومصحور مجنون كذاب شاعر وكلها أقوال باطلة كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك ولهذا قال فضلوا أي عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا ثم قال تعالى مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لو شاء لأتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل واحسن فقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قال مجاهد يعني في الدنيا وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا سواء كان كبيرا أو صغير هذه الآيات ما زالت متصلة مع الآيات التي قبلها وانظر هنا احنا نقول للصورة بيبقى لها موضوع والترابط بيبقى عجيب جدا ولكنه ليس على الطريقة العلمية الجاف ممكن ده متروك للشروح والقران يحتاج إلى شرح السنة شرحته بدرجه من درجات الشرح ثم جهود أهل العلم بعد ذلك لكن القرآن كقرآن في أعلى إعجاز وأعلى بلاغه وبيان المعاني كلها موجودة محتاجة تأمل ومحتاجة علم الاستخراج السورة افتتحت بقوله تبارك تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير طيب فأول حاجة ايه تبارك الذي نزل المشركين بيقولوا ايه في دي قال واتخذوا من دونه آله يعني بعد الايتين اللي هم المقدمة والتمهيد بدأ يقصد كل عنصر من عناصر جمل التبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرة هم لم ينزه الله تبارك تعالى ولم يصفوه بصفات المدح كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن اتخذوا من دونه آله طب الفرقان المنزل قالوا إن هذا إلا افكن نفتراه وقالوا أساطير الأولين اكتتباه طبوا الرسول يبقى إيه الـ الـ الـ الـ إذن الترتيب أنه يقولوا هم قالوا إيه كمان في الرسول ويبقى ليكون للعالمين نذيرة ذي الفقرة اللي بعدها على طول إن حدوس يتلاقي الانتقال العجيب وقلنا حسن الانتقال بل كذبوا بالساعة ودي الآيات التي بعد ذلك يبقى هنا الآيات تتكلم على قولهم في عن قولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما تكلمت الايات التي قبلها عن قولهم في الله عز وجل ثم التي بعدها عن قولهم في القران وحكت هذه الايات اقوالهم بابلغ واوجز مما يقولون اكيد هم ما كانوش بيقولوا هذا الكلام بهذا النسق القراني لأن احنا قلنا إن أقوالهم لما تيجي تقرأها وسط القرآن حتى متصقه تماما في القراء والنظم القراني له سر سواء قلنا نحن عرفنا من عن طريق التتابع الحركات والسكنات بتتابع معين أو قلنا مش مدركينه مش مدركين مغزاوة ولكن بندركه كسمع وهذا الكلام سيق أيضا بالنسق القرآن وصيق أيضا بنفس الطريقة التي سيقت حججهم في أمر القرآن بمعنى ان تكون الحكايه مش محتاجه لرد كتير فكان ها هنا حكى الله تبارك وتعالى ما اعترضوا به هم من انهم تعجبوا ان يكون رسول وفي ذات الوقت يأكل الطعام ويمشي في الاسواق ثم اتى بعدها باقتراحهم ان ينزل عليه ملك وكان الاقتراح ده في حد ذاته يرد على الشبهه الاولاني ارسل اليكم بشر من انفسكم فلا بد ان يكون بشر ياكل الطعام ويمشي في الاسواق فاذا كانت الشبهه الأولى شبهه ساقطه شكلا وموضوعا ويبقى الاقتراح الثاني أنهم بيقترحوا إن هو يعني ينزل عليه ملك فماذا كان سيفيدهم وماذا ستكون حجه ذلك الملك أنه ملك مدام إن ممكن كل حاجة يتقال عليها سحر ويتقال عليها أي حاجة دي إلا أن يقال النظر في كما ذكرنا الفرق بين حال أصدق الأصدقين وحال أكذب الأكذبين وأن مدعي الرساله لا يخرج عن أحد هذين الحالين فلينظروا في حال من يخاطبهم إلى أي نوع ينتمي ثم في عجزهم عن معارضه القرآن الذي اتى به بدل ما يقترح حاجة ثانيه هو أتى مؤيد بقرآن يقرأه هو بنفسه ومع ذلك قيل ساحر وقيل مصحور فلو أتى معه ملك لكان ادعاء السحر في ذلك أكبر ثم أيضا اقترح اقترح آخر إنه يكون يفتح له في الدنيا أو من جنس خوارق العادات يبقى ما يلقى إليه كنس وانظر النظر المادية المستغرقة وايضا التعبير القرآن هنا بيلقى بمعنى ان هم اقترحوا ان يكون الاموال تنهامر عليه من السماء في الحالة دي هم ممكن يصدقوا مع ان الامور دي مما يدخل فيها السحر لو كان الكلام وان الهداية ليست بذلك وانما ببيان الحق وما الذي يحملهم على الحق لو انهم عاندوا حتى لو أعطوا هذه الآية فاقترحوا انه يعطى من الأمور المادية التي لن تنفعهم كثيرا أحد كبار المفكرين الذي ولد نصرانيا ثم وكأنه استوقف أمور كثيرة في النصراني وأراد أن يسلم ولكن نظر إلى حال يعني ما يصنع هناك في من أسلم بالذات في يعني العصور التي كانت تسمى بالعصور الوسطى أو بدايات عصر النهضة فصار ملحدا باقي عندهم رجل عظيم طالما ملحد مش مشكله هم ليسوا في خصومة مع الالحاد من الحاجات العجيبة جدا رجل أديب شهير جدا اوروبي اسمه برناند شو له كتاب عنوانه المسيح ليس مسيحيا يقول أن كتاب الأناجيل والحاجة من اثنين إما المسيح هو رجل ملحد فأوقد رحته في الكلام كلام نحن لا نقبله على عيسى عليه السلام ولكن ما هو يتكلم إما أن يكون شخصية أسطورية فلا حاجة لنا في معرفة تاريخها وإما أن يكون شخصية حقيقية فإن كان شخصية حقيقية فنحن نتساءل لماذا حرمتنا الكنيسة من ذكر تعاليمه وكيف تعامل مع مشكلات الحياة وكيف واجه اعدائه وما هي النصائح والوصايا التي تركها لأتباعه كما فعل المسلمون مع وصايا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم قل لماذا اعتنت الكنيسة فقط بقصة أسطورية أرادت أن تصنع منها بطولة وفي واقع الأمر ليست بطولة لأن في ثنايا القصة انه كان بيفر من أعدائه حتى مع قدرته على التغيير المنكر ويقول من ضربك على خدك الأيمن فأذن له خدك الأيصر إلى غير ذلك الحاصل من الرجل دا استوقفه جدا إن أين لماذا ضيع إن كان هو نبي لازم يكون له كان له تعاليم ولازم يكون كان أدم للناس مشكلات حلول للمشكلات اللي هم فيها ليه ضيعها أتباع عيسى عليه السلام ولماذا لم يحفظوها كما حفظها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتركت لنا الكنيسة كلام عن معجزات إحياء الموتى وشفاء المرضى وهو يتكلم أيضا عليها بقدر من أنواع الاستخفاف بحكم كونه ملحد نحن نؤمن هذه معجزات العيسى عليه السلام كأنه في النهاية يقول ماذا تفيدني أنا الآن أن رجلا في قرية كذا في فلسطين قد أقامه عيسى عليه السلام من قبل ده, الجزء ده قدر من الحق إن المعجزات المادية تنقضي من قضاء زمانها فين أين ماذا سأستفيده أنا الآن إن دخلت في هذا الدين وإن اتبعت ذلك الدين في نفس الأمر يقول طيب القصص دي كم واحد صبر يقراها مرة من أولها لغاية أخير مرة واحد يقول أنا سألت كل اللي عرفهم حد منهم أرى الكتاب المقدس من أوله لغاية آخره قالوا لي لا طب ليه المسلمين بيقروا القرآن مرارا وتكرارا وقالوا لي لأن القرآن أسلوب عذ يقول لا مش هي دي بس لأن قارئ القرآن بيجد في القرآن إجابة على أسئلة كتير لكن اللي كتبوا الأنجيل حرمونا من أن هم يدون إجابة عن هذه الأسئلة هم ده رجل يعني كاد أن يسلم لولا أنه قعدت به همته وأراد أن يظل في قومه أديبا المعيا ملحدا لا بأس لأنهم يقبلون الملحدين وإن كانوا يعاندون أهل الإسلام ولكن وقف عند أمور في غاية الأهمية أمور ان المعجزات الحسية تنقضي بانقضاء زمانيا هذا كان ده مناسب للأنبياء اللي كانوا يتعاقب كان ممكن يبقى الزمان الواحد فيه أكثر من نبي وبالتالي إذا انقضت المعجزة أتت معجزة أخرى وهكذا ولكن النبي الخاتم لابد أن تكون معجزة غير مرتبطة بالحس فقط اقترح الناس دول هذه المعجزات مع أن المعجزة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ وأفضل في حقهم بالإضافة إلى معجزات حسية أخرى وإن لم تأتي بناء على طلبه ده في غاية الأهمية آآ ثم هنا ننتبه برضو دايما أي لظ لابد يكون له زيادة في المعنى يعني احنا قلنا ان القرآن لما جيه يحكي أقوال هؤلاء القوم في الإلهية قال واتخذوا واختصر ذكر القوم لأن معروفين هم مين فلما جئ ينتقل إلى الكلام على أقوالهم في القرآن قال وقال الذين كفروا فقلنا ده به للانتقال لموضوع آخر وموضوع في أخذ ورد وليس مجرد تقرير واقع ثم قال وقالوا ما لهذا الرسول يبقى هم قالوا عن القرآن وقالوا عن الرسول ثم قال وقال الظالمون ما ممكن حد يقول طب ما كان يقول وقالوا يبقى هنا انتقلنا هنا لو تلاحظ حتلاقي حصل انتقال من الاقتراحات ما بيقترح يعني ممكن يصدقوا سيبين الباب موارب ممكن يصدقه بالرسول صلى الله عليه وسلم لو انزل اليه ملك او القي اليه كنز او نحو ذلك لكن لما جئ الطعن الصريح المباشر فكرر القول بوصف الظلم يبقى هنا الأمر يقتضي تغيير في الصيارة وإبراظ إن هذا من أظلم ما يقولون لأن حصل انتقال في حكاية أقوالهم من الاقتراحات إلى الطعن عشان كده قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا حكاية الأقوال دي من أول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء لغاية هذه الآية ترتبها بالصياق ده يخلي بعضها يرد على بعض عشان كده يكفي في ردها جميعا إن هو يقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضل لان شوية كان الرسول عندهم يستطيع ان يتخذ اعوانا ويجعلهم يعينوا على ان يفتري على الله الكذب يبقى اذا ممكن وعنده اعوان اين هم لا, لا إجابة ثم أكثر من ذلك ده الأعوان مش بيالفوا فقط ده بينقلوا عن أساطير الأولين يروحوا يشوفوا هي فين في بلاد فارس وبلاد الروم و... ويجمعوا الأساطير دي كلها ويكتبوها وييجوا يقولوا هالو ليل ونهار لغاية ما يحفظها عشان يخرج في الآخر ل... في... لقومه رجلا فرضا يتلو عليهم من حفظه الأساطير الأولين التي أرسل من يكتبها له ثم من يمليها عليه ويحفظه إياه وفي نفس الوقت بيقولوا لا ده ضعيف وعاجز وإزاي بيأكل الطعام ويمشي في الأسواق ومحتاج إلى الكسب ترتيب هذه الشبهات عند المتأمل يعرف أن خلاص مش محتاجة إجابة ده نوع من الخط والتخبط مش عارفين يقولوا إيه فكان هذا السياق في حد ذاته كافي في الرد ان هما انتقلوا من ان هما ينسبوا ليه قدرات عجيبة جدا انه عنده اعوان والاعوان دول محدش عارف هما فين وبيجيبوا الكتابات وينطقوها عليه الى اخر الكلام ده لان هما نفسهم اللي بيقولوا لا ده والله المشكلة الوحيدة انه بياكل الطعام ويمشي في الاسود طب ما لو كان معا كنز طب ما انت بتقولوا معاه اعوان مستترين فاذا ده يدل أنهم لا يثبتون على قول ما عندهم ش عقيدة ثابتة عايزين يردوا الكلام بأي صورة من الصور قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل ثم قال تبارك الصورة افتتحت بإيه بتبارك ثناء على الله تبارك تعالى هنا ده من ألطف أنواع الربط في الكلام ان تبقى في كلمة بتتكرر فتذكرك بان الكلام مرتبط اوله بآخر وقلنا الكلمة دي في حد ذاتها هي في النطق سلسة وعذبة وهي في المعنى ثناء على الله تبارك وتعالى وغير إنها ثناء معناها ايه تبارك أي الذي تأتي من عنده البركات أعظم هذه البركات إنزال القرآن ومع هذا هؤلاء يطلبون أمور أخر قد تكون من البركات ولكنها دون ذلك فكيف يحصل هذا قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار إنشاء شاء ولكنه لن يجيبهم إلى ذلك لكي يضطر, يضطر إلى التفكر في القرآن الذي نزل إليهم قال ويجعل لك قصورا ودي قرئت ويجعل تبقى معطوفة على جعل وتبقى في جواب الشرط يعني ان شاء وهو لم يشأ أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم جنات تجد تحت الأنهار وقصور وقرئت بالرف ويجعل لك قصورا يعني ستكون لك قصور يعني وهنا بتأتي جزئية لطيفة جدا في مسألة تعدد القراءات في الآية الوحدة وكيف تكون كل قراءة تفيد معنى كانهم أيتين وده من أدق معاني البلاغة إن يبقى الجملة كلها بنفس بنيتها لما تغير فيها حركة أو تغير فيها حرف تديك معنى تاني صحيح ويبقى دول في المعنى كالآياتين المعنى ده نقف عنده ونستكمله في المرة القادمه إن شاء الله ترك تعالى سبحانك الله وحمدك